ف إ ذ ا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا و ب ن ي ن شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أ ن أ ز ي د كلا انه كان ل آ ي ا ت ن ا عنيدا س أ ر ه ق ه صعودا إ ن ه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أ د ب ر واستكبر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 وما جعلنا اصحاب النار إ ل ا ملائكه وما جعلنا عدتهم إ ل ا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آ م ن و ا ايمانا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 「今 ص إ أ إن ب 何をしてくれないかわからない」「今夜は何をしてくれないかわか ل ない」「何をしてくれないかわからない」 يتقدم أ و ي ت أ خ ر كل نفس بما كسبت رهينه إ ل ا أ ص ح ا ب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك ن من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أ ت ا ن ا اليقين فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين فما لهم عن ا ل ت ذ ك ر ة معرضين ك أ ن ه م حمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أ ن يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون ا ل آ خ ر ة كلا إ ن ه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إ ل ا أ ن يشاء الله أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة